Allahumma salli wa sallim wa barik 'alayhi sallaton bisalamil I'm Allah, <the verse> Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli ala Let <تغفر> يا حبيبي يا يا الله نرجاك الهادي محمد يا الله ربي مغض الليل يا الله نرجاك الهادي محمد يا الله ربي فجع الروض معنا يا الله يا رب حسن الهداه يا الله رب اغفر لي يا الله ببركات الهادي وامنا يا الله, الله واعطينا ما قد سألنا يا الله من طيئك الجسام يا الله رب اغفر لي يا الله ببركات الهادي محمد يا يا الله وكرم الأرواح منا يا الله بليك خير الأنام يا الله ربي فغفر لي ذنوبي يا الله بحر جداني محمد يا الله وبلغ المفتار عنا يا الله من صلاة وسلامي يا الله ربي فغفر لي ذنوبي Ya Allah Wabillahi maqasi dalam Wabillahi Ya wasi al kalami Wabillahi